وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبل كمن نذيل وكذب الذين من قبلهم وما ذلقو مع شار ما أتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كان لكير